الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ا ح و ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آ ل ه واصحابه ومن به مهتدى الجمع الكريم حديثي اليوم عن أ س ر ة ك ر ي م ة وسليل هذه ا ل أ س ر ة وبطلها وعلمها هو عاشر المبشرين ب ا ل ج ن ة سعيد بن زيد بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب بن لؤي ا بن غالب بن فهر العدوي القرشي وهو ابن عم عمر بن الخطاب ا بن نفيل سعيد بن زيد بن نفيل وعمر بن الخطاب بن نفيل والده زيد بن نفيل مسلم ا ل ج ا ه ل ي ة ل أ ن ه كفر ب ا ل أ ص ن ا م وقد اجتمع بعض قريش أ ر ب ع ه عبيد الله بن جحش و ورقه بن نوفل و زيد بن نفيل و و معهما آ خ ر و أ ج م ع و ا على أ ن ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن ب ا ط ل ة تقول أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر اذكر وانا ص غ ي ر ة قبل أ ن يبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتوحيد وقف زيد في م ك ة و قال لقد فارقتم دين إ ب ر ا ه ي م و ما كان إ ب ر ا ه ي م يعبد ا ل أ و ث ا ن و سافر إ ل ى الشام فوجد دين ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة ف أ ب ى أ ن يخرج فيها وحكم بكفرها وبطلانها ورجع إ ل ى م ك ة و أ ن ش أ يقول أ ب ي ا ت ا من الشعر أ ر ب واحد أ م أ ل ف رب أ د ي ن إ ذ ا تقسمت ا ل أ م و ر عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور و أ ع ب د ربي الرحمن ليغفر ذنبي الرب الغفور قالوا من ربك يا زيد قال أ س ل م ت وجهي لمن أ س ل م ت له المزن تحمل عذبا زلالا أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا دحاها فلما أرصى عليها وفي مسند الإمام أحمد استوت مسند لمن له تحمل فقالا فلما عليها الإمام وجهي وفي وفي حديث مسند صخرا دحاها الجبال رقم صححه أ ح م د شاكر س أ ل عمر بن ا ل خطاب وسعيد صاحبنا اليوم ابن زيد بن نفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر عمي يا رسول الله تعرفه ما عبد ا ل أ و ث ا ن وهو أ ب و زيد أ ن ا استغفر له قال استغفر له إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ه د زيد بن نفيل هو ابو سعيد أ س ل م سعيد باكرا في ا ل أ و ل ل أ ن ه ن ش أ في بيت ينكر ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ولقد كان زيد يجلس إ ل ى طعام ي أ ك ل ه ف إ ذ ا قيل أ ن ه ذبح على النصب رفضه يتف طوال ما يأكله يقول طوال يأكله أ ن ا لا آ ك ل من الذي لم يذكر اسم الله عليه ه ويعرف الله بهذه ا ل أ ش ع ا ر التي قلناها وهاجر زيد وكان من السابقين وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة أ م ه ا م ر أ ة من سيدات قريش أ م ك ر ي ز بنت الحضرمي و أ م ك ر ي ز بنت الحضرمي هي أ خ ت ا ل ص ع ب ة بنت الحضرمي أ م طلحه بن عبيد الله فسعيد وطلحه ابناء, أبناء خ ا ل ة وخالهم العلاء بن الحضرمي الذي أ ر س ل ه النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى البحرين ليجمع ص د ق ة البحرين قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه و حكى ذلك الذهبي قال أ ب و ه ر ي ر ة ث ل ا ث ة مواقف أ ج ل بها العلاء اقتحم بفرسه البحر يوم دارين معركه اسمها م ع ر ك ة دارين وبعثه النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى البحرين و معه قوم فعطشوا عند الدهناء فدعا ل ل ه فنبع الماء في الصحراء فشربوا حتى رووه ومات وهو معنا ولم يكن ث م ة ماء ف أ ن ش ا الله له سحابه انزلت علينا الماء د خ ل و اسم العلاء بن الحضرمي و أ خ و ه عمرو بن الحضرمي مات مشركا قتله عبيد الله بن جحش بسهم ضربه به واقد بن عبد الله التميمي الذي كان سببا لغزوه بدر ا لما ك ب ر ى ل أ ر س ل الى ل س ر ي ة ا ل ن خ ل ة غزوه بدر الصغرى أ ر س ل عبد الله بن جحش ومعه ث م ا ن ي ة من المهاجرين فلما وصلوا موضع قال لا ت ف ت ح ا ل ك ت ا ب إ ل ا بعد يومين ف أ م ر ه م أ ن يعترضوا عيرا لقريش فجاءت ا ل ع ي ر وفي العير عمري بن الحضرمي ونوفل بن عبد الله بن ا ل م غ ي ر ة وعثمان بن عبد الله بن ا ل م غ ي ر ة والحكم بن كيسان قام الصحابه ا شاوروا كان آ خ ر يوم في رجب بعد بخو الشعبان قالوا لو تركناهم دخلوا م ك ة وكانوا في م ن ع ة ولو قتلناهم قتلناهم في الشهر الحرام بعد ذلك اتفقوا على قتلهم فرمى واقف ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله وهرب نوفا و أ س ر عثمان والحكم وعبد الله بن جحش في الطريق خمس ا ل غ ن ي م ة قسم خ م س ة أ خ م ا س بدون وحي ا ل و ق ت ده نزل ا ل ق ر آ ن لا قالوا كده ب س براسه لا قال أ ح س ن ن عمله اخماس خمس وطلع ا ل أ خ م ا س كلها وقسم ا ل غ ن ي م ة وكان هذا إ ل ه ا م ا من الله ثم نزل بعد ذلك قول ه تعالى ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و وصد عن سبيل الله وشنو؟ وكفر به و إ خ ر ا ج أ ه ل ه كل هذه أ م و ر ف ع ل ت على قريش وكان هذا ب م ث ا ب ة ت ث م ي ن لعبد الله بن جحش ومن معه وبالتالي هذا ع م ر بن الحضرمي وعندنا صفيه بنت الحضرمي وكانت ا م ر أ ة مطاعه في قريش من هذه ا ل س ل ا ل ة أ م قريش بنت الحضرمي والعلاء ب ن الحضرمي وزيد ا بن نفيل خرج صاحبنا سعيد ا بن نفيل أ ر س ل ه أ ب و بكر الصديق إ ل ى حروب الشام قائدا من القوات وحضر حصار دمشق وهو أ و ل نائب د ع ل على دمشق جعله أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح نائبا على, على دمشق ولما جاء عمر بن الخطاب الذين بقوا من ا ل ع ش ر ة جعل عمر الشورى فيهم و أ خ ر ج سعيد بن زيد بن نفيل ل أ ن ه ابن عمه حتى لا يحابب لمن يقال فلان وفلان وفلان دين فيهم سعيد من المبشرين لكن عمر لم يدخله خشيه ان تكون هنالك م ح ا ب ا ت عمر رضي الله تعالى عنه ف أ خ ر ج ه من ا ل س ت ة وهو زوج ف ا ط م ة بنت الخطاب وعلى يد سعيد أ س ل م عمر وقد سبق سعيد عمر رضي الله عنه في ا ل إ س ل ا م سبق ما في اشك و أ س ل م عمر في بيت سعيد لما ضرب سعيدا وجثى عليه و جاءت زوجه زوج سعيد ف ا ط م ة بنت الخطاب أ خ ت عمر تدافع فضربها في وجهها ف أ د م ا ه ا فكان هذا سببا ل ر ق ة قلبه ثم ق ر أ بعد ذلك ا ل ص ح ي ف ة التي كان ي ق ر أ ه ا سعيد مع زوجته سرا في م ك ة يقرئهم خباب بن ا ل أ ر ض وفيها طه ا ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى الا ت ذ ك ر ة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى ا ل آ ي ا ت فوقعت في نفس عمر فامن و أ خ ت ه أ خ ت سعيد عاتك بنت زيد بن نفيل وعاتك رضي الله تعالى عنها تعتبر من صالحات النساء طبعا ده أ خ و ه و د ه أ ب و ه أ ب و ه قال استغفر ل ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ة ما كان في ن ب و ة م ا كان في أ ي ح ا ج ة وما في مات قبل ا ل ب ع ث ة ولذلك قال يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ه عاتكه تزوجها عبد الله بن أ ب ي بكر الصديق وقتل شهيدا فتزوجها ابن عمها عمر بن الخطاب وكان عبد الله ا ش ت ر ت عليها أ ل ا تتزوج أ د ا ه مال كثير قال لا بس ما تتزوج ب و ر ا ي فارسل إ ل ي ه ا عمر بعد ان اتمت عدتها قال لا تحرم ما أ ح ل الله د ش ن د ي ن جديد قال له انت كما ن رجع لناس ل ما أدعمها قروشا ل ج ع الناس ر رجع ل ن ا س وكانت ا يزوجها اشترطت عليه أن ل ا يمنعها المسجد النبوي فقد كانت كثيره ة الجامعة التردد المسجد قالت لا اسمع أنا أنا على لكني صرت عندي بزوجك بخليه كل يوم كل في التردد ج ا م ع ة قال فكانت ت ت على المسجد وعمر يكره ذلك ولا يستطيع أن يمنعها. وفي وقال يستطيع يمنعها عليها عمر مرة من المرات يكره ذلك لها أن شد لأسوءنك ق ا ل ليها يعني يعني أسوءنك أسوءنك شنو بنجمك له أ س ن يعني بنجمك ك قال ل اتستطيع بالله أخليك ق له أ ت أ ن تخرجني من ا ل إ س ل ا م إ ل ى الكفر بعد إ ذ هدان الله قال لا قالت ففيما تسوؤني إ ذ ن ق ا ل ت تطلعين الدين ش و المريض د ن ج ي ط ه كيف قال لا ودا فغيتي قلت خلاص لا تسوي السوء ما فعلي بسوؤني للدين ده بس أ ي حي سوالين ا ت أ ث ر معي وكان يكره ذلك فلما قتل شهيدا رثته بشعر طويل ثم تزوجها الزبير بن العوام ومنعها الزبير المسجد كما في ا ل ا ص ا ب ة عند ا بن حجر أ م ا الزبير المنجاه ما في م ج ا م ل ة ق ا ل ل ه ما في جامع قفيني في البيت د ه جامع شنو ما في جامع ق ا ع د ة طوالي زي ما ب ق و ل ه حكمه ل ا ب ق و ل ه شنو ب ق و ل و حكمه صح في نسوان مبدور الرجال الحكامين تقول لك الراجل د ه حكام أ ب تدور المراه حكمه حكم جد ق ا ع د ة في البيت و قتل عنها الزبير وبعد ذلك أ ب ت الزواج بعد زبير أ ب ا الزواج رضي الله تعالى عنها سعيد بن زيد بن نوفيل هو عاشر المبشرين ب ا ل ج ن ة توفي هو في ا ل خ ا م س ة والسبعين من عمره في س ن ة احدى وخمسين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة غسله سعد بن أ ب ي وقاص ل أ ن سعدا هو, هو آ خ ر ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة موتا رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن بذلك نكون قد طوينا عن س ي ر ة أ ف ض ل رجال التاريخ على ا ل إ ط ل ا ق و أ ف ض ل أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م ق ا ط ب ة العشر الذين تكلمنا عنهم الراشدون ا ل أ ر ب ع ة والزبير و ط ل ح ة وعبد الرحمن بن عوف و أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح وسعد بن أ ب ي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل العدوي القرشي رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن و قد تكلمنا عن بعض النساء ك خ د ي ج ة و ك ع ا ئ ش ة و ك ف ا ط م ة ن س أ ل الله تعالى اجمعنا و إ ي ا ك م بهم عنده في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بارك الله فيكم و جزاكم الله خير السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته